Copyright Goethe-Falak München Book 2 Birçok dilde işitsel kurslar. Bir Vahid Kişiler الاشخاص, الأشخاص. الأشخاص. Ben Ana أنا بن انا وانت انا وانت نحن الاثنان نحن الاثنان او هو هو او و هو وهي هو وهي انه اكس كلاهما كلتهما كلهما اركيك اركيك الرجل الرجل قدن المرأة المرأة çocuk الطفل الطفل. بيرعائلة. عائلة. عائلة. بيني معالم. عائلتي. عائلتي. عالم عائلتي هنا. عائلتي هنا. بن بردائم. أنا هنا. Sen buradasın. Sen هنا. Sen buradasın. Sen buradasın. Sen buradasın. Sen buradasın. Sen buradasın. Sen buradasın. Sen buradasın. Sizler buradasınız. Antum, antunna, huna. Antum huna. Onlar hepsi buradalar. Kullukum, kullukunna, huna. Kullukum huna.